الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عنهم غير المغضوب عليهم ولا الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا نَرَاكَ إِنَّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ ارَادَ زُلْفَى وَمَا نَرَى وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ وَلَنُنْكُنْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْهُ فَعِنْيَسْ عَلَيْكُمْ فَعِنْ يسعى عليكم ان نردمها وان ثم لها كارهمون ويقول لا اسالكم عليه مالا إن أجري الا اجر يالا عن الله وانا بقارذ الذين آل وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَحْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا الله خيره الله أعلم بما في أنفسه إذا الل من الظالمين قالوا يا نوح قد جاء لنا فأكثر لنا فأتنا فأتنا بما تعدنا إن من الصالحين قال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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم يغرقون ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه قَالَ منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر من كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب طي حتى وَأَهْلَكَ مَن مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَنْ آمَنَ وَمَا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 وَإِنْ نَغْضُ مَعَنًا عَلَيْهِمْ وَلَنُضَالِّنِ وَقَالَ اكْتُبُوا بِهَا بِسْمِ في موهي كالهبار ولا ذا نوح ابنه ولا ذا نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الما قَالَ لَعَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إلَّا مَرْحِي وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِ وَقِيلَ يَا أَرْضُ أَعْلَمْ وَيَا سَمَاءُ أَطْلِعِي ويا الماء وقضي الأمر واستوت, واستوت على الجودي وقيل محدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال ربي إن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 من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليسني به علم وإلا تغفرني وترحمي أكون من الخاترين قيل يا نوح اهبط بسلام بركاتي عليك وبركاتي عليك وعلي أمة من ممك وأمة نمت عليهم ثم يمسهم ثم يمثهم منا عذاب أليم تلك من إسماء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة